قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأعطى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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لجاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمَن آنَا إِلَّا الَّذِي فَسَّدَ وَأَطْرَافًا نَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّ النَّعَيْنِ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِفَتْئِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَكُ تَهِنَّ دَيْنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ من قَبِلِ إِلَّا قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَغِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كل, كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا